Bismillahirrahmanirrahim al-Rahman en schieden en hij 124. أن لهم أجرا حسنا 125. ما كفين فيه أبدا الذين قالوا اتخذ الله ولذا kelmeten, die uit hun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 أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا فقالوا ربنا ما أتينا من لدنك رحمته وهل إلا من أمرنا رشدا فضربنا لفضيله <تصفيق> الدكتور Lend what the لهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم يرجموكم وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدَا وَكَذَلِكَ الذين غنبوا على أمرهم لنتخذن عليهم أصبرن الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه وقل الحق من ربكم نعم الثواب وحسنة متفقا واضرب لهم مثلا وكلها ولم تظلم من غشاء وفجرنا خلاله ما dames قل <تصفيق> ikaf in thamarie, يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول أَنِ اعْلَمْ لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أحدا وَلَمْ تقل وَسَيِّرُوا الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِغُوا صَفَ اللَّهَ دِجْتُمُونَكَ مَا خَلَقْنَاكُمْ أول مرة بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنَّ جَعَلَ لَكُمْ مَوْعُدًا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 ان تنامى لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته لِالظَّالِمِينَ فَذَلِكَ ما أَشْهَدْتُهُمْ خلق السماء لفضيله الدكتور محمد ورأى المجربون النار قد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء Amen. ومن أعلم The B- من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى او فَنُعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذاب Orange! الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها حي ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَّ ذَٰلِكَ قُلْ ¡Oh! Con... I'm the...